صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأيوب إذ نادى ربه السَنِي الضُر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً منه رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَانِ الْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فضلُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا الحبيب وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّ لا تسبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا لك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 ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعون التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنا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 انَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ حَدبِي يَنسِلون وَقَتَر بَل الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ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 স في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحدون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 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ